فلا إن كتاب الكجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرطوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثين إذا تتلى يا طير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لطالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما عليون كتاب مرثوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأراضي يَقُوْ فِي وُجُوْهِهِمْ نَظْرَةَ النَّعِيْمِ يُسْقَوْنَ بِالرَّحِيْقِ مَخْتُوْمَ خِتَامُهُ مِسْ وَفِي ذٰلِكَ فَلْيَتَنَاقَشِ الْمُتَنَافِسُوْنَ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيْنِ عَيْنَيْ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ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 الذين آمنوا من الكفار يضحقون